وما يتول لهم منكم فإن هو منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم فِيهِمْ يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ خَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَأْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَلَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتُ وَلَا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 العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون